بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش في فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعنهم